يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يات الله بقوم من الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا ابل عباس هيا سر بنا في كل ساح سر تجدنا رجالا لا نباري بالجراء يا ابل عباس هيا سر بنا سر لا نباري بالجراء قد سموا فوق المعاري وغدا العز وشاه سلم غيطي عن ليوث عشق الحور الملاه قد سموا فوق المعالي وغدى العز وشا سلم غيطي عن ليوث عشق الحور الملاه يا بل عباس هيا سبنا في كل سا ستجدنا رجالا نبالي بالجراح يا بل يا أبا العباس هيا سر بنا في سر تجدنا رجالا لا نبالي بالجراح يا أبا العباس هيا سر في كل سارة. سرتجدنا رجالاً لا نفادي بالفرح يوم غاروا في صباح لا تسأل عنهم يصاح يطحمون الموت قحمن في ذبات وانشراع يوم غار في صباح لا تسأل عنهم يصاح يطحمون الموت قحمن في ذبات وانشراع يا بل أغفاس أياس لنا في كل ساح ستجدنا رجالاً لا نباري بالجراء قاب العبا سحية سربنا في كل ساة سر تجدنا رجالا لا نفاري بالجراح وسط جمر من رصاص وزغاريد السلاح يا علو وحنين دشك في الرواب والبطا وسط جمر من رصاص وزغاريد السلاح يا علو وحنين دشك في الرواب والبطا يا بلعباس هيا هي سفنا في كل ساح سر تجدنا رجالا لا نبالي بالجراح يا بلعبات هيا سردنا في كل ساح سر تجدنا رجالا لا نبالي بالجراح